وحصيد وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أعنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء إلا ما جاء أمر ربك وما زادواهم غير تتبية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 وما نؤخره إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا ففينتهم لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد